23 rakat ma'lum va mashhur. Ba'zi ramolarimiz oldin ozdan boshlashgan, keyin borib-borib 23 da to'xtashgan va shu odat bo'lib qolgan. Musulmonlar jumhuri shuni xabardor qilgan, deysadi. Shofi mazhabida 8 rakat haqida so'z bo'lsa ham, amal qilishda yigirma rakat qabul qilingan. Shuning uchun ham Barcha musulmonlar qadimdan tarovih namozini masjidlarda jamoat bilan 20 rakatdan o'qishni odat qilganlar. Varuya ya an-nabiy sallallohu alayhi va sallam aw an ibn Mas'ud roziyallohu anhu ma ra'ahul mu'minuna hasanan fa huwa 'inda allohi hasanun ma ra'ahul muslimuna qabihan fa huwa 'inda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den Yaki ibn Mas'ud'den Razuyallahu anhudden Ruvayet kiren ele Mumunlar yakşi debbilgenlerse Allah'ın huzuruda hem yakşidur Musulmanlar yaman debbilgenlerse Allah'ın huzuruda hem yamandır Uş bu iki rivayet ne? İmam-ı Malik Kirtirgen Bu rivayet tege mumun musulmanlardan Murad, Kur'an, Hadis va'fiqni yaxshi biladigan ahli ilm mu'min musulmonlar ekanligidan hech qanday shubha yo'q. Ushbu rivoyatni bu yerda keltirishdan maqsad taravih namozini masjidda jamoat bilan 20 rakatdan o'qishni Hazrat Umar roziyallohu anhu ning zamonlarida joriy qilish o'z boshinchalik dinga unda yo'q narsani qo'shish emas, balki diniy asosda islom ummatining zubdasi bo'lmuş sahabalar tomonidan Shart ko’rsatmalariga xsusan payxonbarimiz sallallahu aleyhi vasalllarni talilimamatlariga anar qilingan halda bo’rganini takdlashdir Zatan jma sytimizda hukunga manba bo’rgan to'l manbaning biridir jma esa bir zamanda yashab turgan istifat darajasiga yetgan musulmanlarni bir firga jam bor’ridirsn uchun hozirgi shaklda tarovih namozi o'qishga hech til bo'lmaydi. Qastdan yeb ichmoq va qay Qastdan yeb ichmoq va qay qilmoq. Al-Abiy Hurayra anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة رخصها الله له لم يقضي عنه سيام الدهر وإنصامه رواه الخمسة إلا مسلما أبو هريرة رضي الله عنه دان روايات قلنا ده Nebi sallallahu aleyhi vesellem Kim Ramazandan bir kunni Allah bergan ruhsetsiz Ağzı açıq halda utkatsa Zaman nin Hemmesini tutib tüp ham Hem Onun kazasını Adayete almaz Dediler Beş ağlariden Fakat muslim Rivayet Kırmagen Malum ki Bemar Musafir o'ta qari kishilar, shuningdek homilador va emizukdek ayollar ham roza tutishlari uzrli kishilar hisoblanadi. Mazkur toifalardan boshqalar albatta Ramazon rozasini tutmoqlari shart. Ramazan oyi rozasini tutmagan odam gunohkori azim bo'ladi. Uzursiz bir kun rozani tarqilgan odam umr bo'yi roza tutib o'tsa ham Qo'sha rozasini tutmagan kunning savobini o'rnini to'g'iza olmaydi. Chunki farz rozani o'z vaqtida tutishlik juda ham katta savobga sazovor qiluvchi narsadir. Imam Malik va Imam Abu Hanifa mazhablari bo'yicha Ramazon rozasidan bir kunni uzrсиз tutmagan odamga yuqoridagiga Ramazonda xotiniga jinsi yaqinlik qilgan kishiga ko'rilgan kafforat choralari وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه رواه الخمسة ولفظ الترمذي من أكل أو شرب ناسيا فلا يفطر فإنما هو رزق رزقه الله Yana ocha kishidan riwayat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam kim rozadorligini unutib qo'yib, yesa yoki itsa, rozasini bataqom qilsin. Uni Alloh taomlantiribdi va sirop qilibdi, xolos, dedilar. Beshovlari riwayat qilgan. Tirmiziyning riwayatida kim unutib yeb itsa, og'zini ochib yurmasin. U Allah, unga bergan rizqdir, xalas, deilgan. Islam shariyatinin umumi qaydası bu işe, nahastan, esidən çıqarib etilgan hər bir hata keçiriladi. Bu qayda roza barası ham hamcari etilgan. İnsan qahı da, aynaqsa Ramazani sharifinin birinci külləri da, uzunun roza darlığını unutub bir hal. q uchun ham esten çıkan halda birarnarsani y yoki ichib qo’ysa rozası ochilgan hisaflanmaydi. Belki eslaganda o’zini yemoq ichçmoqdan to’xtataadi o rozzasini davam ettira veradi Bu qaydaga hech kim xirab qilmagan. Bu ham İslam dininin yenillik dini ekaniga yarqon bir darildir. Insanondagi barzayetlik darini yaxshi birgan Allah dala وز شريت حكمان جاري قرشت مزكور زائفlıkلانا خصف كالقويا عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت افترنا على أهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلاعت الشمس قيل لهشام فأمروا بالقضاء قال لا لابد من قضاء Ravahul Bukhari ve Ebu Davud esme binti Ebi Bekir'in radiyallahu anhaden ruvayet kırnada. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin zamanlaride burut lükünde iftar kırdik. Sonra kuyat çıktı. Şamge kazal kilişge emir kırngan ekeller mi? Değildi. Kazal kiliş lazım, dede. Bukhari ve Ebu Davud ruvayet kırgan. Asma bint Abu Bakr radhiyallohu anha ning aytishlaricha havo burutli bo'lgani uchun quyosh botdi, iftor vaqti bo'ldi deb gumon qilib og'izlarini ochib iftor qilishgan. Bu yerda rozadorlikni unutib qo'yish ma'nosi yo'q. Keyin esa bulut g'oyib bo'lib quyosh chiqib, iftar vaqti kirmagani ma'lum bo'lgan. Buni Asma radhiyallohu anha Hisham radiyallahu anhu rivayet kırgelar. Bu rivayetini eşitigen kişiler Hisham radiyallahu anhu den, uşende ularge paygambarimiz sallallahu aleyhi ve sellem tamamlariden, kuyaş batti digen guman bilen, açı büyü varirgen rozanın kazasını tutuş emel kıringen iken mi digen seval verirgen. Şunda Hisham radiyallahu anhu qaza kılış lazım dip cevap bergerleriden, bu masalada hech xlabq yo’qdigan ma’no ham kelib chiqadi. Agar ush bu holat takrarlanib boshqa vaqtlarda ham kimdir quyosh botgandir deb o’ylab ogzini ochviy borsayyu keyin quyosh bomagani ma’lum bo’lsa Oab yuzasidan kunning qolgan qismada ham taam yay turadi va bir kun o’rniga bir kun qaaz roza tutib beradi. Shun Bir odam saharlikni vaqti bor deb o'ylab taom yesa-yu, keyin saharlik vaqti chiqqani ma'lum bo'lsa, ro'zasi ochilgan bo'ladi. U ham kun bo'yi odob yuzasidan yemei, ichmay yuradi va keyin bir kun qazo ro'za tutib beradi. Anabiy Hurayrata radhiyallohu anhu an-nabiy al sallallohu alayhi va sallam a qol: Man zarahu l-khay'u wa huwa sa'imun فليس عليه قضاء وإن استقاء فليقضي وفي رواية ومن استقاء عمدا فليقضي رواه أصحاب السنن والحاكم وصحهه أبو هريرة رضي الله عنه دان رواية قرنة نبي صلى الله عليه وسلم كم رجد رب سيه أمجا كي غالب كيسا قضا قرمق واجب إمسه Agar o'zi xohlab qo'y qilgan bo'lsa, qazot tussin deganlar. Boshqa bir rivoyatda kim qasdan qo'y qilsa, qazosini tussin deilgan. Sunaniy qarari va al-hokim rivoyat qilgan va sahih degan. Husquning olib kelishi oqibatida qo'y qirishga majbur bo'lgan odam bu ishni o'z ixtiyori bilan qilmasligi ma'lum. Shuning uchun ham uning ro'zasi ochilmasligi tabiiy. o'z ixtiyorida harakat qilib qusganda esa ish boshqacha bo'ladi. Hanafi masalibada qusganda ham og'zi to'lib qusish ish shart qilingan. Xulosa qilib aytilganda, ro'zador kishi qusmaslikka harakat qilishi kerak. Agar majbur holda bu ish sodir bo'lsa, ro'zasi ochilmaydi, ko'nglini to'q qilishi kerak. وُضُب عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ يحسَابُ أن مَا لَهُ أَخدًا كََّ لَ ي بَذًا في الحطَامَ وَما أَدَكَ مَحطَمًا نَار اللهَّهِ الذي تطلع على الافئده انها عليهم صدقه في عمد ممدد اللهم الله لمن حمده الله اكبر الله الله الله اكبر الله اكبر, الله أكبر, الله أكبر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 وَيْلٌ لِلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَضَالِّينَ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فاجعلهم كعصف مأكول الله أكبر سمع الله لمن حمله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حميد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 أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ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 شَر عَلَكُم مِنَ الدّين مَا وَصَابِه نوحَو وََّ أَ حَينَا إلَكَ وَماَا وَصوَنَا بِهِ إبْهِمَا وَموسَ وَوعسَأَ أأَخِي مُددينين أَْ أأَقِيمُ الدّينَ, الدين وَل تَتَفَ الرَّقُفِيكَبُر عَ المُشكينَ مَا تَدُوم إلي الله يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ العلم بغيا بينهم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 وَقُل آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ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 وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مجرد منها ويعلمون أنه الحق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 وَلَ ل كَِمَة سَبَقَتْ مِ رَبِّكَ لَ قُضِيَ بَيْنَهُم وَإِنهُ لَفِي شَكِم مِنْهُ مُرب وَلَ ل كَمَةُ الْفَصْل لَ قُضِيَ بَنَهُم وَإَِّ اللَّالِ مِنَ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 ين أَمْ يَقولوا نَفتَرَ على اللهَِّ كَذبًَا فَإَّ شَئِلههُ يَخْتِمَ على قَلْبِه أَمْ يَقول نَفتَرَ على اللهَِّ كَذبَ فَإَّ شَئَِّهُ يَخْتِمَ على قَبِك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 وهو على جمعهم اذا يشاء قدير الله سمع الله لمن حمدا الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر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 وَمَا أَصَابَكُم يَوْمًا ٱلْتِقَالُ جَمْعَانِ فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ وَمَا أنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَغْلِي النَّرْوَاقِدُ عَلَى ظَهْرِهِ إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض ويعفو عن كثير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 وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ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 وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصبح فأجره وعلى الله إن الله لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل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 الله اكبر سمع الله لمن حمدا الله اكبر الله اكبر الله اكبر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 إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومن يرلل الله فما له من ولي من بعده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 وَقَالَ الذيينَ آممَنُوا إَّ الْخَاسِرين الذيينَ خَصِرُوا أَمْفُسَهُمْ وَأَهْلم يَوْمَ الْ القِيامَ أَل إِ الظوَّالِمِينَ فِي عَذَابِم مُقِيم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 مَا لَكُمْ مِّمَّنْ يَلجَأُ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُم مِّن نَّكِيرٍ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِن عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ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 حم ۝ وال كتاب المبين ۝ ان جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون ۝ في ام الكتاب لدينا عليم حكيم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 فَأَحْلَكْنَا شَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ الَّذِي جِعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَاجْعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتَا كذلك تخرجون والذين خلقن ازواجكم لها وجعل لكم من الفلك والانعام ما تركبون لتستووا على ظهورهم ثم تذكرون نعمه ربكم اذا استويتم عليه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 بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ أَوْ مَن يُشَاءُ فِى الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِى الْخِيرِ وَهُوَ فِى الْخِيَارِ أَوْ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 إِلَّا قَالَ مُتْرَفُهَا إِنَّا وَجَدْنَا بَأَنَا عَلَى أُمَّتِي وَإِنَّ وَإِنَّ عَلَى آثَارِهِم مُقْتَدُونَ قُل لَوِ اجِئْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ وَلُئِنَّ إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ فَنَتَقَنَّ مِنْهُمْ فانظر كيف كان عاقبة المكذبين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر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 اياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقين صراط الذين أنعمت عليهم غير المرضوب عليهم ولا الضالين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 ْ المَتَّعْتُهَا أُلَاءِ وَأَبَ أَهُمْ حتىََّ جَأَهُم الْ الحَقُّ وَرَرسُول مُبِين وَلََّ جَاء أَهُم الحَُّقالَاوا هذا سِحرُ وَإَِّا بِهِ كَافِرُون. أَقُولُ لَولا نُزِّلَ هَذا القُرآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ القَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ أَهُم يَقَسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي حَيَاةِ الدُّنْيَا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 وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَٰنِ بُيُوتَهُمْ سُقْفًا لِيَبْنُوا عَلَيْهِمْ سَقْفًا مِّن فِضَّةٍ وَأَلِيبُيُوتِهِمْ أَبْوَابٌ ايَهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ اللَّهُمَّ آمين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 السلام عليكم ورحمه الله عليكم ورحمة الله سبحان ذي الملك والملكوت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 سبوح قدوس رب الملائكة والروح لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار <تصفيق> الله أكبره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 غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِهُ لا يَصُّونَهُم معن السَّبِي وَيَحسَبون وَيَحسَبونَ أنَّهُ تَّ إِذَا جَ أَناَ قَالَ يَ لَتَبَنِي وَبَنَكَ بُعْدَ الْ المَشرقَينِ فَبِئسَ الْقَرين وَلََ فَعكُمُ الْيَوْمَ إظَّلَتُمْ أَنَّكُمْ فِي الععَذاَابِ مُشْشتَركُون فَأَن تَ تُسْمِعرُّمَّا أَو تَهْدِعُمي وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَ مُبين فَإَِّا نَذهَبََّ بِكَ فَإَِّا مِنْهُم مُ تَقِمون أَوْ نُرِيي كََّذِي وَعدَنَهُ فَإِا عَلَيهِم مُ وَاستَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَنَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ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 وقالوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْأَعْذَابَ إِنْ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر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 وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَنْتَظِرُوهَا وَتَّبِعُونِ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ وَلَا يَصُدُّكُمْ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُم مَّعْدُوٌّ مُّبِينٌ Allahu akbar Samia allahu liman shamidah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu Akbar Allah. Assalomu alaykum va rahmatulloh Assalomu alaykum va akbar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 بامني ولمّا جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة لأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه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 هل ينظرون إلا الساعة تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يَا عِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ أُدْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ يُطافُُ عَلَيْهِم بِصِحافٍ مِ ذَهَ بُِوأَكواب وَفِيهَا مَا تَشْتَهِهِ الأ فُصُوَتَ ذَلَذُل أَفِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ أَتِilْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر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 دّنّي إنّ المجرمين في عذاب جهنم مخلدون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 قُل إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ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 وَلَا يَمِكَُّذينَ يدُرونَ مِن دُهِ الشَّفَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بٍِ حَقّ وَهُم يَعلَمُ وَل إِ سَألتَهُم من خَلَقَهُم لا يَقُُ النَو انَّا يُفْكُونَ وَقِيلَ لَهُ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ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 الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سبحان الحنان المنا سبحان الملك الديان المعروف بالإحسان والموسوف بالغفران الوداع الوداع شهر رمضان الفراق الفراق يا شهر التراويح والتسابيح وختم القرآن هذا شهر أوله رحمة وَأَو سَقُوه مَوْفِرَهَا وَآافِرُهُ عتْكُم مِنَ النرَ ل إِلَهَا إَِّ اللَّهُ نَستَع فِر اللهَّ نَسْأَلُ كَلْجََّ تَ وَنَعُذُ بِكَمِنَ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 innahuwas-sami'ul-alim rabbis-samawati wal-ardi wama baynahuma in kuntum muqinin la ilaha illa huwa yuhyi wa yumeet la ilaha illa huwa yuhyi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 قوم مجرمون فَأَسْرِ بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وَزُروعم وَمَقامٍِ كَرم وَنَعَّةٍ كَوا فيِيهَا فَكِين كَذلِكَ وَأَرَص نهابَنِي إسرائيل كَذلكَ وَأَرَرس نَاهَا قَوْمًا آخرين كذلِكَ وَأَرَرس نهَا قَومًا آخرين. فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر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 وَلَقَد نَجَّن بَنِي إِصرَ إلَ مِنَ العذَابِمُهين مِن فِ الرععُون إِهُ كَانَ عََم مِنَ المُسْرِفين وَلَقدَد اختخْتَر النَّهُ معلَعِل مِنْ عَ وَآتَنَهُم مِنَآيَاتِ مَا فيِيهِ بَلاءُ مُبِين إِهَا أُلَلَ يَقولون إِِي يَ إِلَّا مَوتَتَُ الأُول وَماَا نَحْنُ بِمُ شَرين ف بأَبَائِ إِن كُ تُم صادقين أَهُم خَير أَمْقَوم تُبع وََّذينَ مِن قَبلَلهِم أَهلك نَهُب إِهُ كَوا مجرمين إِهُ كَوا مجرمين وَمَا خَلَقُنَ السَّمواتِ وَالأَرضَ وَمَا بَيْنَهُ مَا ل عبِين مَا خَلَقُنَهُ م إِلَّ بِالحَقّ وَلََّ أَكسَرٌ النَّاسِلََا يَعلَمُون مَا خَلَقُناَهُ مَا إِلَّ بِالحَّ وَلَِ نَّأَكسَرٌ النَّاسِ لَا يَعلَُون.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 صِاطَ الذيينَ أَ عَمْتَ عَلَهِم غَيرمَوْضُ بِعَلَهم وَلََظُين وَماَا خَلَقَ السمواتِ وَالْأَررضَ وَما بَينَهُ مَا لا ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم يَوْمَ يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إِلَّا مَنَّ رَحِيمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ طَعَامُ الْأَثِيمِ كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ كَغَلْيِ الْحَمِيمِ خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوْءِ الْعَذَابِ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 في جنات ونعيم في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب جهنم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ أُدْخِلُواهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ ان الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عين يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكهَةٍ آمِنِينَ لا يَذُوقُونَ فيها المَوْتَ إِلَّا المَوْتَةَ الأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الجَحِيمِ صَدًى مِن رَّبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الفَوْزُ العَظِيمُ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فارتقب إنهم مرتقبون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر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 السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزه والعظمه والقدره والكبرياء والجبروت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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين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 تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن رِّزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ موتها. فأحيى به الأرض بعد موتها وتصري في الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإذا علم من آياتنا شيئا اتأخذها هزوا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 والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر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 وَلِلَّهِ الْأَمْرُ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۗ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ, ولتبتغوا من فضله وَلَعَلَّكُمْ تشكرون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 ورزقناهم مِنَ الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ على شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّهُمْ لَن يَغْنُوا عَنكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِن اللهَّ مِينَ بَعضُهُم أَلَ أُ بَع واللَّهُ وَلمُتَّقِين هذا بَصَائِرُ مِر رَبّكُمْ وَهُ دَوو رَرحْمَةُ لِقَموقون ام حاسب الذين نجت رحسئات ان نجعلم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء ام احياهم سواء ام اماتهم سا ما الله يا الله لمن حمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر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 فبشره بعذاب أليم وَخَلَقَ الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون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 قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ الله أكبر. سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ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 ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة ولله غيب السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون ولله ملك السماوات والأرض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 هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّ كُنَّا نَسْتَنفِخُ فِيمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فَإِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ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 وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَسْأكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ مِنْ خَيْرٍ فَاذْكُرُوهُ وَلَا تَنسَوُا وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمْ اتَّخَذْتُم آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يستعتبون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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سبحان ذي سبحان ذي الملك والملكوت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 إِنَّ دِينَنَا الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ لِإِيلَافِ إلا فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله يا الله لمن حمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر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 وَلِينأَرَأيتَ الذي يُكَلذبُ بِدّ فَذَلِكَ الذي يَذُعتم وَلَا يحبّ على طَعاامِ المِسكين وَلَا يحبّ على طعاامِ المِسكين.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 إِنَّ هَدَيْنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ, غير المغضوب عليهم وَلَا الضَّالِّينَ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرْ الله أكبر الله أكبر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 Assalomu alaykum va rahmatulloh. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Subhanallahi al-azhim, subhanallahi al-azhim. Xotimni boshlayman. Xo'p, xotimni xodimlar bor ekan. Ularga Rasululloh akamga sallallohu alayhi va sallamga bir <gülüyor> sinimiz birinchi xotimsiz ekan. Farzan Şey, shayx hazratlarga bag'ishlab xatimo kutdilar, yana birlari onalarga ikkita xatimo yetkizgan ekanda shularni birga inshaalloh duolarimizni qilamiz. A'uzubillahi minash shaytonir rojim. Bismillahir ahad. Allahus somad, lam yalid va yulad va lam yakul lahu kufuwan ahad.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 ولم يكن له كفوا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصيفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم علىك الحمد على كل ولك شكر على كل حال لك الحمد يا ربنا Kemayniyambadli Jalali wajhiki va oliy sultoningiz Allohumma sollia ala sayidina Muhammadin tibr qulubi va davoiham va afiyat al-abdan va shifoiha va nur al-amsodi va zohaiha va ala alihi va ashabihi ajma'in. Qur'an doriyot yozilgan barcha hatm al-Qur'onlarimizni o'qiyuvchi qori-qoriyalarimizdan va hozirda duog'iga qo'l ochib turgan biz ojiz bandalarimizdan qabul aylagin. bu hatmlarni yetkazishda bizdan o'tgan har qanday xato ilahi bu özyini keraramingga beradigan sahablaring acirlə yini köpeytirib bergin bu acı Has sanaatlarını sahı bu sahıbaları niyət qilganlerdik Avval veley his salalam uztla ashabları müştehit imamlarımız Kurraat ustazlarımızani Kerim biz geççi yetibkelşi deb bulu bilen dur ilmi bilen dur kas bu hunları bilen dur xizmet qilgan berr çe azizlerimiz. xususan hammalarimizdan duoyinga qo'l ochib turganlardan umidvor bo'lgan ota-onalar, hensa aqr va umidvor ustozlarimiz, yonimizda qabristonda yotgan iymon ahllari, xususan mana bu masjidda hozirda xizmat qilib turgan azizlarimizdan o'tmuşdagi barcha umidvorlari, alol -al xususi ustozimiz şey, sheyx hzratlar rahmatoullohi alayhi va boshqa barcha bizni zimmamizda haqqi bor bo'lib bizdan duo umidida bo'lganlarni Alloh o'zing bahramat Barchalarining g'oya rahmat sho'istayi jannat qilm yaxshi amallarini o'zlariga hamroh aylab bizni tilovat va duolarimizdan ruhlarini taraforoz maqomlari huzuringda yuksalishini nasib e'legin. Ilohimiz hayotlarimizni Qur'on bilan qalblarimizni mulovvor aylah. Qur'onga bo'lgan muhabbatimizni ziyoda qil, unga bo'lgan imanimizni mustahkam qil, unga bo'ladigan amlimizni asan qilgin. undan bilmeganimizni o'rganishimizga tavfiq ber, undan unutganimizni yodimizga sol. Uning oldida qalbimiz haybat va muhabbatda bo'lishini nasib et. Barvorli yo'ro bugungi hatm-i Qur'onda xizmat qilgan barcha azizlarimiz, tashqarida ichki ishlar xodimlari, yana boshqa tashkilotlardan kelgan, idoralaridan kelgan xodimlar, masjidimiz xodimlari, Yarob barcha barchalarning qilgan xizmatlarini o'zing huzuing qabullangin. Bu qilgan xuluusu niyyat bilan xizmetlarini Allah zing dünya u axiratda mukafatini köpetirib bir dualarını icabat ayla o’tkenlarni rahmatii alib farzzanlarini kemallotini körishini Allah ularga nasiib etkin. Hatmi Qu’an yetkazgan qori qariyalarni yorab qur’ran şafaatiga muvaffaq qiyin Qur’ran bilan o’tgan baxtli allları yana ham köpeyishini Allah o’zing nasibayla avlatlardan ham farzzanlardan ham alilimi u qarlarını köpeytirrib. Ferzen kütayetken sininimizge Allah özgün akli ol berib tuğulacak ferzenlerine isan amal konularge alib közleri kuvančke turişini bu ferzen salihun salihelerden bolişini Allah özgün muvaffak eyle ilahi hatmi Kur'anlerdegi dualer bu icabet bolişinden ümit kılib özgünge yalvarib dua klamiz berverdi gara el yutitiğin amal kılgin aziz vatanimizni cennet mekana itkin ammeten halkimizni imanda islamda sabit kıyin Yurtimizni meneşundi asudelikte, ticlikte terakkiyat sarı yollayıp turgen muhterem yurtbaşımız ve başka berçe bizni işlerimiz tavşırı yiyen kişi rahmanlarimizni Allah'hammalarini alıp bariyatken hayırlı işleride tevfikü inayet bir il, yurt, vaten, din hizmetide Allah ularına özin muvaffakiyetlerine eriştirgin yamanliklerden özin esragin Rabbena aetina fi dunya hasanah ve fil ahireti hasanah وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رحمة الله